بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد رشيطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث علامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأييف بينها محمد بن أحمد ابو ليلة الازري اخوة الايمان والان مع الشريط السادس والسبعين بعد المئة السابعة على واحد تم تسجيل هذا المجلس في الثالث والعشرين من صفر 1414 جري الموافق الثاني عشر من الشهر الثامن 1993 ميلادي بالنسبة للمرسل طبعا انتقال ما اعرف انتفال ملائم او لا نعم بالنسبة للحديث المرسل شيخنا هل يعني ممكن ان يتقوى بقبول العلماء او بعمل العلماء به اذا لم يكن هناك خلاف نعم اذا لم يكن هناك خلاف في المسألة التي تضمنها الحديث المرسل هو كذلك وعلى ذلك يقاس أي حديث آخر واخر سهر أقبناها مع بعض إخواننا الجدد كان في المجلس أحد إخواننا من طلاب العلم السعوديين ويبدو أنه على ثقافة جيدة وجه إلي سؤال هذه. قال أنت ذكرت في صفة الصلاة في باب أو فصل التشاهد أن السنة في التشهد إخفاؤه والحديث الذي أنت أردته وخرجته في الحاشية في سنده أبو اسحاق السبيعي وهو كما تعلم مدلش يقول هو بأنه راجع المصادر التي أنا عزوت الحديث إليها فلم يجد في شيء منها تصريحه بالتحديث فإذن الحديث على هذا يكون معللا بعنة المدلش وبالتالي يكون الحديث ضعيفا كيف أنت ذكرته في سبق صلاة ونقلت هو يقول هكذا نقلت عن الحاكم أنه صحه ووافقه الذهبين قلت له وهذه في الواقع من دقائق العلم الذي يتعلق بفن التخريج والتصعيف والتضيف الذي يجهله إذا قلت جل لا أكون إلا صادقا وإذا قلت كل فقد لا أكون بعيدا عن الصواب يجهله جل أو كل طلبة العلم الذين اهتموا في هذا الزمان بالتخريج وليس فقط بالتخريج بل وبالتصعيه والتضعيف فهم يتوهمون ان التصعيه والتضعيف يقوم فقط على علم الحديث مصطلح حديث وراجم رواة الحديث بينما هذا العلم له علاقة في كثير من جوانبه بالفقه الفهم للأحكام الشرعية قلت هذا في تلك الجلسة وأكرر هذا في هذه الجلسة وتابعت الكلام معه فقلت له افترض الآن أن هذا الحديث لو يدنه إطلاقا في كتب السلة الحديث يقول بإخفاء التشاخد ماذا يكون موقفنا من الناهي العملية أنجهر بالتشاهد أم نسره قال وهو كما قلت آنفا على شيء من العلم الفقه قال نسره قلت من أين أخذنا هذا الحكم نحن افترضنا أنه ليس عندنا حديث أبي إسعاق السبيعي من أين أخذنا هذا الفقه أو هذا الحكم طبعا تابعت سلامي قائلا اخذناه من عمل المسلمين جريان عمل المسلمين خلفا عن سلف اذا هذا شاهد قوي جرى عليه عمل المسلمين سلفا وخلفا يشهد لصحة حديث ابي إسحاق السبيل. فأنا حينما خرجته ونقلت تصحيح الحاكم له وإقرار الذهب إياه وأقررتهما وأقررته فذلك لأني مضطئن في قرار قلبي ونفسي لأن هذا الحديث صحيح ولو كان فيه تلك العله وهذا يقال نفسه في الحديث المرسل او في غيره من احاديث التي فيها عله تمنع من الحكم بالصحة او بالحسن عليه حديثيا لكن قد يتقوى بناحية فقهية وكما يقال الشيء بالشيء يذكر من اللي غفلت الجماهير عن هذه الناحية تجد هناك تفاوتا أحيانا في التصحيح والتضيف بين بعض العلماء سواء كانوا قدماء أو محدثين فمن الأمثلة التي يناسب ذكرها الآن الحديث الذي لا يزال بعض المتشددين على المرأة الذين يجبون عليها ايجابا تغطية الوجه ولا يكتفون فقط على القول باستحباب التوطيع يبادرون الى تضيف الحديث الذي رواه ابو داود بسند معلول وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح ان يرى منها إلا وجهها وكفائها أجمع كل هؤلاء الذين يذهبون إلى فرضية تغطية المرأة لوجهها على تضيفها للحديث. وحينما يضعفونه يضعفونه وقوفا منهم عند اسناد الحديث في سنام داود ويذكرون أن فيه انقطاعا او رسالا بين خالد بن عام وبين وبين مين راوي الحديث عائشة وعلة اخرى وهي سعيد بن بشير يذكرون هاتين العلتين ويمضون، اذا الحديث ضعيف ثم يتجاهلون بعض الحقائق العلميه بعضها حديثيه وبعضها فقهيه دقيقه لا علاقه بالفقه المذكور انفه اما النهي الحديثيه فهي تتعلق في امرين اثنين النهي الاولى ان لهذا الحديث شاهدا من حديث اسماء بنت عميس صحيح ان في اسناد هذا الشاهد عبد الله عبد الله بن لهيا وهو معروف بانه ضعيف لشوي عبدي لكن هذا لا يمنع العالم من الاستشهاد به فهم يتجاهلون الاستشهاد بمثل حديث ابن لهيعة ويستفون أن يقولوا بأنه ضعيف انتهى الأمر أما أن يتذكروا بأن ضعيفا زائد ضعيف يساوي قويا هذه القاعدة المذكورة في المصطلح والتي أكني عنها أحيانا من الشاعر لا تحارب بناظريك فؤادي ضعيفان يغلبان قوية يتجاهلون هذه الحقيقة ويقولون من هي ضعيف لكن زائر ضعيف زائر ضعيف لا, لا يساوي شد بعض لا يساوي حسنا هذه واحدة والأخرى يتجاهلون أن سعيد بن بشير الذي روى الحديث بالانقطاع المشار إليه آرفا قد توبع من رجل ثقة فرواه عن شيخه قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث لو ضربنا صفحا عن الحديثين السابقين ذكرهما ووقفنا عند حديث قتادة مرتلة لقدنا هذا حديث مرسل صحيح الاسلام وصلنا الى سؤالك هل هذا الحديث المرسل يتقوى بامور أخرى منها حديث سعيد بن بشير الذي رواه مسندا نحن ما نفتجوش منع حديث ابن اللهيع الذي رواه مسند من طريق اخرى يأتي اخيرا مدعمات اخرى وهي انه قد عمل بل افت بالحديث ترجمان القرآن الحمد لله بن عباس و. أذهد الصحابة وعبدهم وهو عبد الله ابن عمر بن الخطاب كلاهما قال بأن قرس وجه المرأة ليس بعوره ضربوا صفحا عن كل هذه الخطايا وعن جريان عمل المسلمين وهذا آخر ما يقال بجواز الكشف حتى من بعض علماء الحنابلة وعلى رأسهم وعليكم السلام وعلى الله وبركاته ابن مفلح الحنبلي الذي شهد له ابن تيميه رحمه الله شهادة عظيمة جدا قال انت مصلح سؤل عن وجه المره. إذا خرجت في الطريق هل يجوز لها أن تخرج سافرة ذكر الخلاف بين علماء المسلمين وقال بأنه يجوز وهذا ذكرته أنا مفصلا في مقدم الجلباب المرأة المسلمة فقضي مثل هذا الحديث إذا وقفنا عند رواية أبي داود فقط يبقى ضعيفا لكننا اذا نظرنا الى تلك الشواهد والى افتاء بعض كبار الصحابة ودون ان يعرف اي مخالف لهما ثم استمرار عمل المسلمين خاصة الحج على هذا الحكم كل ذلك مما يجعل الباحث يقطع بصحة قوله عليه السلام إذا بلغت المرأة المحيظ لم يصلح أن يرى منها إلا وجه وكفيها ومن العجائب أن الإمام الشافعي قد صرح بأن الحديث المرسل إذا جاء مسندا من طريق أخرى ولو كان ضعيفا فيرتغي الحديث المرسل إلى مرتبة الحجة هذا أيضا تغافلوه فالشاهد أريد أن أقول ان علم الحديث لا يستغني عن علم الفقه كما ان علم الفقه لا يستغني عن علم الحديث بل هما اقواني متعاونا كثيرا ما نسمعكم في, في عشرطتكم تنقرون قاعدة الغاية تبرر الوسيلة وتبينون انها قاعدة كافرة لكن قد جاء في السنة حديث كأنه يدل على مشروعية هذه القاعدة أو على الأقل في بعض النواحي في بعض الحالات وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا والحديث في صحيح الجامع. نعم فكيف نفهم هذا الحديث جزاكم الله خيرا هذا الحديث لا يتعدى ما تضمنه من الفقه ولا يؤيد القائدة الصهولية الغاية تضرر وسيلة يعني مهما كانت وسيلة مخالفة للشراء لأن الذين وضعوا هذه القائدة لم يضعوها مراعين مثل هذا الحديث فالآن نحن نقف معك عند هذا الحديث هل يبيح الحديث للمسلم ان يقذب متى ما بدت له مصلحة في كذبه يبيح له فقط لا تفقيطه هنا سين جين كما سألت مجيبه عليك انت ايضا ان تجيب اذا سئلت لا يبيح الكذب فاذا وين القاعدة وين الحديث لكن الكذب محرم شرعا انا اعرف فيه انت لا تقول الان الليل منار لان نرى النور الكذب محرم لماذا تعود الى الحديث انا اقول هذا الكذب المحرم هل يستحل بالقاعدة التي انت زعمت انها مؤيدة بهذا الحديث ام لا, لا. بالقاعدة، بالقاعدة، مش بالحديث. القاعدة الغاية تبرر الوسيلة. ألا تؤيد الكذب عند كل مصلحة؟ نعم، تؤيد. الحديث يؤيد ذلك؟ لا. اختلفا، إذا بارك الله فيك. الشيخنا بارك الله فيك. بالنسبة للحديث النبوي، متى يعني يكتفي؟ متى يكتفي مخرج الحديث؟ او متى يكتف الذي يريد ان يخرج الحديث بطرقه فيقول هذا ضعيف ويكتفي مثلا ولا يبحث عن بقية المصادر حتى يرى ان كان هناك طرق اخرى ام لا <تصفيق> اذا كان المخرج يريد من يبني حكما شرعيا على الحديث فوقف على طريقه الضعيف ثم بنى عليه الحكم الشرعي ولم يفرغ جهده لتتبع ما اذا كان له طرق او شواهد اخرى فهذا لا يجوز أما إذا كان لمجرد بيان حال هذا الاستناد الذي بين يديه فبدأ أنه ضعيف ولم يضعف الحديث فانما ضعف السند فلا بأس من ذلك ولهذا نص علماء الحديث في المصطلح أنه لا يجوز لمن وقف على حديث بإسناد ضعيف أن يقول حديث ضعيف وإنما يقول إسناده ضعيف لاحتمال أن يكون له ما يقويه لكن إذا كان رجلا عالما بالحديث وبطرق الحديث وأفرغ جهده وتتبع طرقه فلم يجد فيها ما يقوي الحديث مع احتمال أن يكون هناك في في هذه الحالة إذا قال حديثهم ضعيف جادة اي بعد إفراغ الجهد في تتبع طرق الحديث أما في الحالة الأولى فلا يجوز إلا أن يقول اسناده ضعيف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا شيخنا بالنسبة للمسبوق المسبوق في الصلاة, المسبوق في الصلاة. اذا سلم الامام هل يدنو من السترة ام يبقى في مكانه اذا كان قريبا من السترة بحيث ان اخترابه منها لا يكلف عملاً كثيراً سواء كان في التقدم إلى الامام أو يميناً أو يساراً فعله وإلا فيظل حيث هو لأنه لا يزال في حكم المقتدي بالإمام. نفس العملية بمعنى أن التقهقر عمل. ينافي الصلاة أكثر من التقدم فإذا كان لا يتطلب تقهقره عملا كثيرا فنفس اليوء تقهقر قليلا بحيث يصير وراء الشترة وإلا ظل مكانه يعني ضابط في الموضوع العمل الكثير أو القليل فإن كان قليلا تستر وإلا ظل حيث هو ذكرتم انك انه في حكم المقتدي ما هو الدليل ان نقتدى بالامام حتى بعد سلام الامام نعم اذا اذا اذا مر احد الناس من امامه فلا يقطع عليه الصلاه لا يقطع عليه الصلاه الا في حاله امكانيه ان يتستر بالشرط السابق نعم مثلا انت عطيت وجهه ان يعني كي يكون له ستره فهل يعتبر هذا مرور من أمام المصلي؟ فهل إيش؟ يعتبر مرور من أمام المصلي يعني هل يجوز هذا الفعل؟ بينه بين المصلي وبين الجالس هل المرور؟ ولا؟ أمامه سترة ما في سترة أمامه انتهت الصلاة فجاء رجل لكي يكون سترة لهذا الرجل هل هذا, مرة؟ هذا هذا الذي جلس نعم ليكون له سترة هذا لا يعتبر أنه مرر نعم هذا أمر طيب نبى بتعاون على الخير جاء في فتاوى ابن تيمية رحمه الله أنه قال يحرم على الرجل الضرب بالكفي يحرم على الرجل ماذا الضرب بالدفي وبالكفي وبالقضيب فمن أين دليل هذه المسألة واركض فيه هي اشياء ثلاثة اولها ضرب بالدف هاي باظه يحتاج الى دليل والكف يحتاج الى دليل واحدة واحدة اقولي ثلاث اشياء الدف الدف الدف يحتاج الى دليل لا يحتاج الى الثاني الكف الكف مقصود فيه التصفيق هذا دليل من القرآن وما كان صلاتهم عند البعيتي الا مكاء وتصديق التصديق والتصفيق نعم، لكن التصفيق هذا اللي يكون في بعض الأعراس من الرجال وصفقون بأيديهم دون مرافقة دف أو موسيقى فما حكمه؟ يكون تابع للنهي في هذه الآية؟ يعني هل هو تشبه بعبادة هؤلاء الكفاء؟ يا أخي، سبق الجواب لكن أنت لماذا قلت بدون دف؟ هل في الآية في دف؟ لا، فما أقصد نعم ما اقصد انه الايه جاء فيها الدف لكن أنا اقصد مزيد بياني ان الرجل يصفق في العرس فهل هذا محرم عليه ما هذا شبك جو من هذه الايه نعم ذكر وهي بقي ايش مخيخ ثاني القضيب لا اعرفه القضيب هو اشبه بقضيب الموسيقار قال بيعرف ايه وربما يصحبوا شيء من الضرب على الدف بطرق متوازنة طب المفهومة هذا كان في الزمن الاول الضرب القضيم هو من الله المحرم غيره فقد رأيت ونحن في اقبالنا على الصلاة رأيت احد الاخوة الكبار يؤخر صبيا او غلاما ويقدم اخ كبيرا فما حكم الشرع في ذلك <تصفيق> الو الجواب لو وصل لبعض الايب المتقدمة هناك حديث في شنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي قدم الرجال ثم الصبيان من خلفهم ثم النساء لكن هذا الحديث في إسناده شاهر ابن خوسم وهذا رجل فيه ضعف من قبل حظه لكن السنة العملية التي جرى عليها المسلمون تطابق هذا الحديث الضعيف اسناده ثم لا نعدم ان نجد بعض النصوص الحديثية التي تفصل عمليا أو تطبيقا عمليا الحديث الصحيح ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ومما لا شك فيه أن الصبية الصغار لا أحد يفهم أنهم ممن يشملهم هذا الحديث اولو الأحلام والنهى بل لا يشمل هذا الحديث الرجالات الكبار إذا لم يكونوا متميزين بعلمهم وفقهم وعقلهم على الآخرين فهذا الحديث فيه تلميح قوي الى ذلك التصنيف الذي رواه لنا الحديث السابق ثم طبق هذا الحديث احد الاصحاب المعروفين علمهم وفضله. به ابي ابن رضي الله عنه حيث مقيمة الصلاة يوما فتقدم الى الصف الاول واخر صبيا كان هناك او لاما لم اعد اذكر اللفظ تماما اخله ونصب نفسه مكانه وبعد الصلاة التفت إلى هذا غلام وكأنه يقدم إليه عذرا عما فعل معه وروى له هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لي ليني منكم أولو الأحلام والنوى فيقول للغلام أنت لست من هؤلاء وأنا فعلته ما فعلت اعتمارا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو جواب السؤال هل كان رأي فضيلتكم يخالف هذا سابقا لا اذكر انه اختلف رايي لكن الخط سهل نحن كما يقولون في سوريا ولاد اليوم هذا علمنا في هذه الساعة قد يختلف ما بين ساعة وأخرى والمسلم لا يجمد وإنما هو يتغير ويتبدل قد يكون طالحا فيصير صالحا وقد يكون صالحا فيصير طالحا المهم أن يتغير إلى خير أما ماذا كان فما يهمنا وكما جاء عمر الخطاب انه سئل عن مشرى ارث فسئل فقيل لو انت في العام القابل كان جوابك غير هذا قال ذاك على ما قلنا وهذا لما نقول الان ذاك ما كان تسمع القناه ان شاء الله هل نجعل الصبيان في صف منفصل الان وان لم يكتمل الصف الاول لا يمكن هذا الذي انت الان صباح عليك الامر انا اقول اذا كان هناك مسجد عريض خاصة في مثل صلاة الفجر او صلاة العشاء هذه الصلاه تلك التي هي اسقل